قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكموا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصرهم نجامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغنال في أعماق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من قرية إلا قال متنسوها إلا قال متنسيها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن نكسر أموالهم وأولادهم وما نحن بمعذبين قل إن ربي أرسل قر يزقي لي صر الناس لا يعلمون وما ملك ولا أولادهم بالتي تقربكم بالتي تقربكم من الناس إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فهم في الغرف آمنون.